Bismillahirrahmanirrahim まだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだま يوم يكون, الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن الجبال ف أ م ا من ثقلت موازينه, موازينه فهو في عيشه ر ا ض ي ه و في عيشه الراضيه واما من خفت موازينه م و ا ز ي ن ف أ م ه ه ا و ي ة وما أ د ر ا ك م ا ه ي وما ادراك ماهيه ما نار ح ا م ي ة تم تنزيل هذه ا ل م ا د ة